ya zanraya ya zanwakayadi ma ansak tawallah ya shama ya zanraya ya ya ya ya sada ya والصنم هدينا بالحبه العطره وعلى الحق يهدينا حفه فاطمه الزهراء والصنم هدينا لم ابات العيكه وعلى الحق يهدينا حب من الزهراء ينشقش عالم أشرار يا بضعه الهادي ينشقش عالم اسرار يا الهادي يا ليل يا جيال يا جلالك الله ما نسيتك يا والله يا شمعة يا يا يا ليل يا دنيا كيف غادي ما تنسى يا سماحاجي يا ام السجد الاطهار يا بضع كل هادي يا ام السجد الاطهار يا بضع كل رب الكون بلطافه يا سوره تلك الخالق باسمك الكون للمصطفى وحيدا رب الكون بلطافه يا سوره تلك قالك بيه اسمك هالفون وللمصطفى وحيدر هالعالم بيديك يندار يا بضات الهادي هالعالم بيديك يندار يا بضات الهادي يا سمايا داجي بنساش لا والله يا جناتايي يا سمرايا ya اللوح jara tay baba من نورك خجلانه فوق الله حسك لاح ويضوي دنيانا كل نجوم هالدنيا من نورك خجلانه يا قبلة كل الاقمار يا بضاعة الهادي يا قبلة كل الاعماق يا بضاعة الهادي يا دنيا يا دنيا يا ذاك يا والله يا شمعة حياتي يا جنرايا جنرايا جنرايا حياتي ما انسى والله يا شمعة حياتي يا ام السدل اطهار يا, يا ام السدل اطهار <متشف> هذا اليوم عطرك فاح وتروتت ثاني بسمك لاحت ايات يد بالقراني هذا اليوم عطرك فاح وتروتت ثاني بسمك لاحت ايات يا مجمل كل الادكار يا بضعة الهادي يا مجمل كل الادكار يا الهادي يا نايا يا نايا يا نهر <تصفيق> الوادي لا تنساك والله يا شمعة <تصفيق> <الوادي ما> <تصفيق> <تصفيق> كل ضوات يا دهر كل ضوات الهادي